إذا ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تاتيني فكيف اجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني اسل النفس بالآمال من حين الى حيني وانسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت, يأتيني ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسفر قالوا الذي قدمت دنت في دنياي ينجيني فكيف اجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي الم اسمع كلام الله يدعوني الم اسمع لما قد جاء في قاف وياسيني ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والديني ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيؤويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني موازين وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني, يجازيني